الحجم القادم الليبيين بياخذوا طائراتهم وبيعملوا الاجراءات العاديه التي كانوا يقومون بها قبل حظر الجو في الزريبة ينبحونا في العيد كما يشاءون فاحنا امم عندها الحق أن تعيش بجدارة فوق الارض وتحت الشمس وسعدت قاتل متموت وتفنى ولا تعيش تحت هذا الوضع